بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعزلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائك تَبِعُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنَبِّئَ أَنْ أُنَبِّئَ أَنَّهُ لَا السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم وَأَنَّ الْعَامَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا بِفُنُونٍ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنزل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتغر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخفرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخْرَ الْبَحْرَ لِتَأْخُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامًا وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ كُلُّ أموات غير أحياء وما يسرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم رَأَوْهُ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا دَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَانُّ أَسَاقِيهِ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يضلونه بغير علم، ألا ساء ما يزعون؟ ودما كر الذين من قبلهم، فأتاه الله بنيانهم. القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون ثم يوم القضاء. يا مت يخذيم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشارقون فيه قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمه الله ولا هم يظلمون فأصابهم سذجات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسير في الأرض فَوْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْلِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اَلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَوْتِ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 ويكونوا الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجز الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنت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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 جدل لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يَقَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد بِإِيَّاكَ يُفْرَهُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَصِبَأٌ أَفَتَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ الله لا تسألون عما كنتم تفتنون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بال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 لا يستخون ساعتين ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنّتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَمَّ اللهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَقْمَالهُمْ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 عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به أرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأعوام لعبرة. نسقيق مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأغناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذي من الجبال بلوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل ثمرات فسلك سبل ربك ذولا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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرضن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 هل يستوي هو وَمَن يَأْمُو بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْسَى عَدْتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تغلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكه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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَنْ قَفَفَ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ إذن السلام، وظل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا نفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من آخرين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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والضل يعظكم لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كالذين قبضت غزاهم من بعد قوتهم ان كان فستتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي رب من امه إنما يبرك الله به، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أم. واحدة ولكن يبدل ما يشاء ويهدي ما يشاء ولا تسألن عما كنتم تفعلون.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 ولا تستروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ ولنجزي النَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 ما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بذلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إن ما أنت مفتون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله الحُلْقُدُس مِن رَبِّكَ بالحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَوْنَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ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 الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأخبروا هم الكاذبون من كثر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الله لا يهزي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أن وأنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجاجل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كفرت بأن عم الله فأذقه الله لباس الزواج والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاب فإن الله غفور رحيم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 ثم إن ربك للذين غمروا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك كَمِن بَعْدِهَا لَغْفُرُ الرَّحِيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ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 ما أوحينا إليك أن سبع من لَّتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبِّطُ عَلَى الَّذِينَ اقْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمترون